مجدنا دربنا تاریخنا عزنا عزنا مجدنا سر في شموخ وانضل العلياء واجعل مدادك من زكي دمائي واجعل إباءك يا أخي شودة واتف ونادي يا أخي بحداء نحن الذين مطوا على درب الهدى في عزة وشجاع أنا لله نر وخصرى وفيه تر بالبطولة الجهاد إبادي وننوثنا يوما لضى يحدو بها حاد وغالق وافل الشهداء هذا السلاح وذاكر في يدي هات القناة ونادي في أعدائي هاتي الجواد فإن صوت صهيلي ناداك أعظم خطبة عصمائي هذا السلاح هذا السلاح وذاك رمحي في يدي هاتي في القناة ولادي في أعدائي هاتي الجواد فإن صوت صهيلي ناداك أعظم خطبة عصمائي في شموخ وانظل العلياء واجعل مدادك من زكي دمائي واجعل إباءك يا أخي شودة واهدف ونادي يا أخي بحدائي أهوى الصعاب وأقتفي آثارها والنار تعجز أن تكون إتاعي تجلد صاب الشكيمة شامخ كالطود أرقاط في ذر العليات والله ما بأس الطغاة يردني فأنا المهند واليقين ردان وابريق الصارمات وقرعها وصليلها في ساحة هيجائي أسد أنا لا أستكين لقاتلي الطعن درعي والمنون لوائي أنا ألقى يا باسما فالموت حقا شيمة العظماء هي ميتة فاختر لنافسك, لنافسك ميتة ترقى بها في سلم الشرفاء هي ميتة فاختر لنافسك ميتة ترقى بها في سلم الشرفاء أرطى بها في سلم الشرفاء سر في شموخ وانضل العلياء واجعل بدادك من زكي دماء واجعل إباءك يا أخي شودة واتف ونادي يا أخي بحتاج